بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى عليك من ربك إن الله وكان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما Sari kata oleh ما تعمدت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ بِصِدْقٍ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحه وجنودا لم تروها وكان الله بما إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاوت الأبصار ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطالب لَئِنْ ذُخِلَّتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَرَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عِنْدَ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا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 سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يحسبون 111. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا. 17. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ صَيَاحًا وَقَذَفًا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تقتلون وتأسرون فرقة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأظلمت طوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنت 119. ومن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 110. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُولُ مِن كُلٍّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ الصَّالِحَةَ نُؤْتِهَا أَجْرًا مَرَّةً وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءً نَبِيّ لَسْتَ نَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعة والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم موفرته وأجر عظيماً وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أي يكون لهم الخير؟ أي يكون لهم الخيرات من أمرهم؟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 وَكَانَ فَاعِلًا بِاللَّهِ حَسِيبًا مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا حَدٍّ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِرْ وَسُنَّ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يا أيها الذين آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَتَهُ وَصِيَلَهُ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم كنتم تطلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي ان حللنا لك ازواجا كلاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَا نِبْتَغِي تِمَّنَّعَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُنَا وَلَا يَحْزَنُنَا وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين ايمان ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلك كان يؤذى نبيا في يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه ما تعن فاسألوه من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم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 لا جناح عليهم في آبائهن ولا بنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله.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 في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَاءٍ يُعْرَفْنَ فَلَا يُغْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا لا الا لمن ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لانجاورونك فيها الا قليلا ملعونين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 وَعَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ لَوْ كَانَ ظُلُومًا جَهُلًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ